ومن اوتي كتابه وراء ظهره فاولئك يصلون سعيرا المؤلف رحمه الله يعني انظر الى العبارات لما وضعها لما وضعها لكي أنت يغرس في لكي تغرس في قلبك هذا المعتقد ان هناك حشر وان هناك نشر وان هناك حساب وان هناك بعث وأن الذي سيحاسبك هو الله سبحانه وعلا ثم أتى بعبارات حتى يجعل في قلبك ذلك الحس الإيماني ليس المعتقد ليس المقصود فقط أنك تعرف ماذا سيكون وما الواجب عليك أن تعتقده في هذا الباب وفي هذا الجانب بل عليك كذلك أن تكون من أولئك الذين يقفون عند حبارات، فتستقيم قلوبهم وتستقيم جوارحهم وتستقيم أعمالهم هنا أبان عن أن الله عز وجل يجي يوم القيامة مجيه سبحانه جل وعلا والملك صفا صفا لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها ثم توزع الأعمال والموازين الله عز وجل يجيء يوم القيامة منظر إلى ذلك الموقف الرهيب مع مجيء الله عز وجل والملائكة صفا صفا لحساب ذلك الإنسان ولكي ينظر في ذلك العمل ولكي يقضي الله سبحانه جل وعلا بين, بين العباد قال المؤلف لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها وتوضع الموازين لوزن اعمال العباد فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون توضع الاعمال وتعرض الامم ويحاسب الله عز وجل الجميع هنا قال المؤلف لعرض الامم وحسابها وعقوباتها وثوابها الامم امه الرسول صلى الله عليه واله وسلم امه موسى امه عيسى امه ابراهيم الكل سيقف بين يدي رب العزة سبحانه جل وعلا يشفع الأنبياء ويشفع المرسلون ويشفع الرسول صلى الله عليه وسلم قال وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون تحصى أعمال العباد ثم توزن فمن ثقلت موازينه فأولئك هم الناجون يقول سبحانه فأما قال سبحانه ونضع الموازين القصد يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبي ويقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض توزن الأعمال لكن تكلم العلماء كذلك في هذا الجانب هل توزن الأعراب إن كانت أجزام أجساماً يبين الرسول صلى الله عليه وسلم في ابن مسعود لما ضحك الناس من دقة ساقيه قال تضحكون من دقة ساقيه أو تعجبون من دقة ساقيه انهما في الميزان أثقل من إيش من جبل أحد توزن الأعمال أعمالك تجعل على هذا الميزان من خير وشر ثم ينظر بعد ذلك إلى كفتي الميزان إن ثقلت موازينك التي هي الأعمال الصالحة كنت من الصالحين وكنت من المفلحين وكنت من, من الفالحين ولكن إن لم تكن الأعمال وقد وزنت بك في الجانب الذي يرجى منه الخير هنا تكون المشكلة وهنا تكمن المصيبة والوزن للأعمال وكذلك كما بين العلماء لصحائف الأعمال كما في حديث البطاقه هنا سبحان الله يبقى الإنسان مع نفسه حينما يتكلم العلماء عن البعث والنشر والحساب والوقوف بين يدي رب العزة سبحانه جل وعلا فيبقى للإنسان أن ينظر إلى ذلك الأمر نعم هو معتقد نعتقد أن هناك حشر ونشر وان هناك بعث وان هناك ميزان وان هناك حساب على حقيقته فيبقى للإنسان حينما يعلم ذلك أن يقبل إلى المولى سبحانه جل جل في علاه ثم قال وان الصراط حق يجوزه العباد بقدر اعمالهم فناجون متفاوتون في سرعه النجاه عليه من نار جهنم وقوم اوبقتهم فيها اعمالهم وان الصراط حق ثابت بسنه الرسول صلى الله عليه واله وسلم وهذا الصراط اين قد نصف فوق ماذا فوق جهنم طيب من يصف لي هذا الصراط ادق من الشعر واحد من ايش طيب ما الدليل ما هو الدليل هل هناك حديث عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه يبين أن الصراط أدق من الشعر وأحده من السيف لا يوجد إنما هو آثار وعلى خلاف الصحة لكن لا يثبت عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن يعني هو أدق من الشعر وأحده من السيف إنما هو كلام بعض الصحابة أو بعض التابعين تكلم في هذا الجانب لكن ثابت عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تكلم العلماء وبين العلماء وضع هذا الصراط وكيف هو بل القرافي رحمه الله ذكر أن الصراط عريض وليس الدقيق يعني ليس أدقي من الشعر وأحد من السيف بل هو عريض إذا لا يوجد دليل في ذلك إلا كلام العلماء في هذه المسألة الثابت عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه في وصفه أنه على إيش على جسر جهنم هذا الأمر الأول كذلك في وصفه أن فيه إيش كلاليب وصف الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه الكلاليب أنها مثل شور سعداء وبين بعد العلم على أنها مثل ايش كلب الذي يوضع فيه اللحم طيب هذا الجسم الذي هو الصراط على الجئ انا وضع على جنه أنا اسالكم هل هو قبل الحساب ام بعد الحساب قبل الحساب ولا بعد الحساب بعد الحساب ليش بعد الحساب بعد الجنة بعد ذلك الجنون، فالناس في المرعى الصراط بين رسول صلى الله عليه وآله وسلم انهم ايش منهم من يمر على الجسر او على الصراط كالبرق والاقل منه كالريح المرسله واخرون مثل ايش كاجاويد الخيل والركاب ومنهم من يزحف و... ويقول كمر الطير وشد الرجال تجري بهم أعمالهم انظر إلى رسول صلى الله عليه وآله وسلم انظر كيف هو لما يبين لك كيف هو برحمته في تعامله مع أمته قال ونبيكم قائم على الصراط يقول ربي سلم سلم حتى تعجز أعمال العباد حتى يجي الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا قال وفي حافتي الصراط قال معلقا مأمورة بأخذ من امرت به فمخدوش ناجم ومكدوس في في النار وان منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا الورود على ماذا هنا على ماذا على النار إن منكم إلا إيش واردها لكن على الصراط ثم ننجي الذين تقوا ونذرو الظالمين فيها جثية اي في النار والعياذ والعياذ بالله لذلك الانسان لما ينظر الى هول هذا الامر احيانا الواحد ما ينظر الى ذلك لكن أنا اقول لك انظر الى شيء واحد فقط اذا اردت ان تنظر الى هول هذا الموقف انظر الى البراكين انظر الى البركان انظر إلى رماد البركان، لما يقال أن هناك بركان في دولة أسوية خرجت يعني ثار البركان. انظر إلى رماده ماذا يفعل الناس؟ كم يقتل؟ انظر إلى الحمم، انظر إلى الغازات السامة. كيف بنار جهنم والعيات بالله؟ كيف بنار جهنم؟ الناس الآن هذا البركان، انظر كيف يذيب الصخر؟ كيف يذيب الصخر؟ قرى نراها قد أبيدت انظر بعض الأحيان تنظر إلى قورة قد أبيدت وأحيانا والله رأيت صورة والله يقشعر البدن منها وناس عليهم الحمام أو الرماد كلهم أموات سبحان الله وعلى حالتهم كما كيف بنار جهنم والهياة بالله دع البركان ودع ما في البركان انظر إلى أي الآن ولا والعثقة كبريت ضع يدك عليه كيف يكون لا نستطيع أن نقترب من أي جسم حار كيف بالنار والعياذ بالله وصف جهنم والعياذ بالله لما في العرض والملك صفا صفا وجيئ إيش يومئذ بجهنم أتعلم كيف يؤتى بجهنم؟ لها كم زمام؟ سبعون ألف مع كل الزمام كم؟ سبعون ألف ملك؟ ولها تغيظ ولها زفير ولايات الله. ولذلك الإنسان لما ينظر في هذا الجانب ينظر إلى عمله، ينظر إلى عمله ماذا فعل ماذا قدم حشر نشر حساب سراب وقوف بين أيدي رب العزة سبحانه جل وعلا ثم يبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال, والإ... قال المؤلف والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ترده امته لا يضمأ من شرب منه ويذاد عنه من بدل وغير الحوض ثابت عن رسول صلى الله عليه وآله وسلم عن أكثر من 25 صحابي ثابت عنه ذكر هذا الحوض وبيّن لنا الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحوض طوله وعرضه ولونه وطعمه وعدد آنياته واحد يقول امن مليارات الناس كيف يريدون على هذا الحوض فيبين صلى الله عليه وسلم حوضي مسيره شهر كما في البخاري و أبيض ابيض من اللبن وريحه اطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء من يشرب منها لا فلا يضمؤ أبدا لا يضمؤ وفي حديث في رواية أخرى أنه من وين من مكة إلى وين إلى عدن الطول والعرض من مكة إلى عدن كم كيلو ألف كيلو تخيل هذا الطول والعرض يأتون الناس كلهم إلى ذلك المكان والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول انا فرطكم على الحب انا فرطكم على الحب لكن انتبه ليس كل امه من ال... كل أمة الرسول صلى الله عليه وسلم سيشرب لماذا لقوله صلى الله عليه وسلم وليرفعن رجال منكم ثم دوني، فاقول يا ربي اصحابي فيقال انك لا تدري ما احدث بعدك بابو من تكلم في هذا الجانب قال هذا المقصود بالصحابة وليس امه الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا خطأ أكبر خطأ ليش؟ لأنه قال يعني فيقول فأقول يا ربي أصحابي فقال فظن البعض أنهم صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك وجد سبيل الطعن في صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم وسياتينا أنهم عدول وأنهم يعني وصف الصحبة أكبر شرف وأعظم شرف كونه صحابي ولذا يقول ابن عبد البر ومن المطرودين عن حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم كل من ابتعد عن سنة رسول صلى الله عليه واله وسلم أو مرق من الدين أو أنكر سنة رسول صلى الله عليه واله وسلم فذكر منهم الخوارج وما وما سوى ذلك فالشاهد أن الحوض حق ورسول صلى الله عليه وسلم وقفنا الحوض ونحن سنرد الحوض بإذن الله سبحانه وجل في علامة ثم قال وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها فيكون منها النقص وبها الزيادة ولا يكمل قول الايمان إلا بالعمل الآن رجع مرة ثانية إلى وين؟ إلى تعريف الإيمان في بداية بعد المقدمة ذكر الإيمان وذكر ما هو الإيمان هنا أرجعك بعد ذلك إلى الإيمان حتى تنظر أنه لا بد أن إن كنت تريد أن تنجو في يوم الحشر والنشر حساب وأن تريد الحوض فانظر إلى الإيمان قال وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح وهذا هم اعتقدوا أهل السلام. أن الإيمان ما تعتقد في قلبك وأن الإيمان ما تتفوه به من إسانك وأن الإيمان هو إخلاص بالقلب وعمل بالجوارح وذكر العلماء لأدلة في ذلك الكثير منها إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا إذن بالعمل كيف زاد الإيمان بالعمل إذن الإيمان قول قول وعمل ثم قال المؤلف يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها فيكون فيها النقص وبها الزيادة ولا يقمن قول الإيمان إلا بالعمل هنا بين اولا حقيقة الإيمان ما هو لأن بعض الناس يقول الإيمان في القلب فقط يعني ما تعتقد في قلبك طيب أين العمل إذا لا بد أن تأتي بالعمل طيب أتيت بالعمل طيب أين الإخلاص إذا لا بد أن تنظر إذا أردت أن تكون في من المؤمنين أو ترتقي في سلم الإيمان أن تنظر إلى هذا الأمر وإن كنت أن تكون مؤمنا فانظر إلى قلبك وانظر إلى جوارح ثم ذكر من معتقد أهل السنة قال يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها فيكون فيها النقص وبها الزيادة ولا يكمن قول الإيمان إلا بالعمل إذا الإيمان يزيد بإيش؟ بالطاعة وينقص بالمعصير إنما المؤمنون إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تريت عليهم آياتهم زادتهم ايمانا ويبين الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا من رأى منكم منكرا فليغيره فإن لم يستطع فلسانه وان لم يستطع ثم قال ايش وذلك اضعف لمن اذا الايمان يزيد شوف الان تصليت وذكرت الله وتلوت القران ماذا تشعر تشعر بايمان تشعر انك مقبل الله عز وجل انظر الى شخص اخر ارتكب الذنوب والمعاصي تجد في قلبي قسوة لذلك من عمل صالحا نكت في قلبي نكتة إيش؟ بيضاء حتى يصبح نقيا صافيا وإن أذنب نكتت فيه نكتة إيش؟ سوداء حتى يصبح كالكوز مجخيا لا خير تجمع شوف بعض الناس يعني يرتكب الذنوب والمعاصي، وقال له قال الله وقال الرسول لكن تجد انصراف وهنا مسألة احيانا الواحد ينظر لا بد ان ينظر الى قلبه من حيث القسوه وعدم القسوه بعض الاحيان انت في موقف في بيت بمفردك او في شارع او ما سوى ذلك امامك امر معصيه واحيانا انت تصرف نفسك صرفك لهذا الامر صرف نفسك عن هذا الامر تدل على ماذا؟ على الإيمان تدل على الإيمان يعني الآن أمامك فتنة فتنة قوية يا أي واحدة معك جد، جدانك مجزينة أجمل زينة أو ما سوى ذلك من بعض الأمور التي يبتلى بها الإنسان فلما ينظر لذلك الأمر يبتعد ثم يجد بعد ذلك إيش؟ زيادة الإيمان قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فرج ذلك؟ ازكى لهم هنا زاد الايمان لكن ان نظر ثم نظر ثم نظر قسى قلب ذلك الانسان من حيث لا يشعر ولذلك احيانا واحد قاعد يعرف حرام يقول يا اخي استغفر الله يطالع يعني خلاص في قلبه يعني لكن ايش مندفع ما الذي جعله ينظر الذي جره لذلك الامر هو عدم وجود قوه من الايمان تدفعه الى عد الى ان يصرف بصره وقلبه عن ذلك الامر ثم قال طيب هنا مساله الاسلام والايمان هل الاسلام والايمان بمعنى واحد ام بينهما فرق بينهما فرق ايهما اعلى الاسلام ام الإيمان الإيمان. طيب الناس مسلمون ويتفاوتون فيه في الإيمان يتفاوتون في الإيمان هذا مو درجه الايمان قوية جدا ابو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة ثم بعد ذلك التاجع ثم بعد من جاء بعدهم طيب في الأفضلية وعلى قوة إيمان ذلك الإنسان يرتقي في درجات الإيمان طيب إذا قلنا الاعلى إيش الإيمان إذن لذلك ذكر العلماء في حديث جبريل ان هناك ثلاث دوائر الدائرة العامة دائرة الإسلام ثم إيش؟ الإيمان ثم ثم الإحسان طيب إن الإيمان أو الإسلام هل يعني ذلك الكل أم لا؟ يعني الكل يعني ان تقول ان الإسلام دل على كذا وفي الإسلام إذن تتكلم عن الإيمان وتتكلم عن الإحسان وكذلك تقول أن الإيمان فتتكلم كذلك عن عن الأمور كلها ثم قال ولا قول وعمل إلا بنية ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة هذا كلام خطير جدا قال ولا قول وعمل إلا بنية ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة هنا سنقسم هذا الكلام إلى خمسة قوله الان سنقسم الناس على خمسه قال ولا قول وعمل الا بنيه ولا قول وعمل ونيه الا بموافقه السنه رجل امن بقلبه امن ونطق بذلك ايش لسانه وعمل بذلك ايش جوارحه وكانت اعماله موافقه للسنه فهذا ايش مؤمن عام الإيمان إذا هذه الدرجه طيب لم ينطق لسانه ولم يصدق قلبه هذا إيش هذا إيش كافر لم ينطق لسانه ولم يؤمن قلبه هذا إيش هذا كافر طيب نطق امن بقلبه نطق بلسانه كنا في العمل والله, والله هذا إيش هذا مسلم لكنهم حاصل فاسق ترك العمل ترك العمل فهو إيش فاسق طيب نطق بلسانه لأن أي درجة الرابع أو الأمر الرابع من نطق بلسانه وعمل بجوارحه لكن القلب إيش لم يؤمن هذا ايش منافق هذا منافق اذن الان عندنا مؤمن ارتقي في درجات الإيمان وعندنا كافر وعندنا فاسق وعندنا ايش منافق بقي درجه واحده ما هو ترى هذا الرجل مخلص وتراه مؤمن وتراه يتكلم لكن هنا المؤلف ذكر شيء قال الا نوافقت ايش السنه هنا عاد ما اكل السنه يعني مشكله ما دام لم ياتي بالسنه هنا تكلم في ذلك ابن عبد البار وكثير من اهل العلم حين فصلوا في هذا الجانب قال ما وافق السنه كيف يقبل عمله كيف يقبل عمله وتكلم أهل العلم أن العمل لا يقبل إلا إذا كان خالصا صوابا ومن ذلك من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد حيث ثابت عن رسول صلى الله عليه وآله وسلم متفق عليه وكذلك وما اتاكم الرسول فخذوه وما أهناكم عنه فهدته لكن أحيانا يعني مثلا يأتي عالم يتكلم في جانب ان الامر يقول هذا هو السنه ويجتهد في ذلك يجتهد في ذلك الامر ظنا انه موافق للسنه فهل نقول هذا الانسان غير ماجور ام انه ماجور ماجور ان اعتمد ذلك على اصول شرعيه ومعتمد من كتاب الله وكذلك من سنه الرسول صلى الله عليه وسلم بادله عامه ظن منه الوصول الى الحق هنا كذلك أن الله عز وجل يكتب له الأجر والثواب ثم قال وأنه لا يكفر أحد لذنب من أهل القبله شوف ذكر مساله خطيرة جدا شوف المسألة الأولى أصل عندك جانب الإيمان ثم بعد ذلك قال لك انتبه إيش هو ذكر لك الإيمان وذكر لك كيف يكون قال هنا ولا قول وعمل إلا بنية ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنه هنا موافقه السنه قصده هنا صحه ام كمال ها صحه القصد المؤلف قصد بذلك ما بين العلماء القصد بذلك انه بالصحه وليس بالكمال لان لو الكمال لو ترك يعني ما يضر يمكن اقل يمكن اكثر لكن الاعمال لابد ان تكون بادله وتكلم العلماء لما تكلم العلماء الكتاب وفكر العلماء السنة وذكر العلماء الإجماع وذكر العلماء القياس دلال على إيش؟ أنه عمله كهذا لا بد يكون ينبني على دليل وإلا ما ذكر العلماء الأدلة الشرعية في ذلك ما ذكروا الكتاب ثم السنة ثم الإجماع ثم القياس ثم الأدلة بعد ذلك المختلف فيها بين العلماء قال ولا يغفر أحد من ذنب من أهل القبلة. ما هي علاقة هذه الجملة بما قبلها علاقتها أن هناك إيش؟ لا تكفر هذا الإنسان الذي نطق لسانه وأقره في قلبه قد عمل صالحا أو لم يعمل صالحا طيب متى نقول أن هذا الإنسان كفر؟ ومن الذي يكفر ومن الذي يفسر ومن الذي يبدع هذه مساله خطيره جدا البعض يعني يقول خلاص انا عندي قاعده ايش القاعده لم يؤمن ما وقر في قلبه ولم يطق لسانه خلاص هذا لسان اما اضع عليه فسق واتهمه بشيء معين او بكفر او ما سوى ذلك تكلم العلماء في هذا الجانب لذلك قال أما إذا فعل شئ الكبار بئر وهو مستحل لها فهذا إيش؟ يعني مثلا جاء إلى السرقه والزنا الله عز وجل أبانا في كتابه عنه إيش؟ الكبار ولا لا محرم ولا محرم؟ قال لا والله هي حلال حلال كيف الزنا؟ لا الزنا حلال السرقه والله حلال الخمر حلال كله حلال حلال هذا كفر المشرف هذا كفر طيب اذا شرط الاستحلال بمحرم الله سبحانه جل وعلا هنا تبقى مساله هل لي ان أكفر؟ طيب. هل هناك شرط التكفير هل هناك شرط التبديع هل هناك شرط التفسير هناك لا بد ان إلى الى شروط تكلم العلم في هذه المساله لا ينطق لساني بالكفر الخوارج من الذي يخرجون فيه من عهد عثمان رضي الله عنه الا لانهم لم ينظروا الى الضابط الشرعيه في هذا الجانب تكلموا على عثمان ثم على علي ثم على الصحابه ثم بعد ذلك يتكلمون وتفرقوا في كذلك في هذا الجانب وعاثوا في الارض فسادا لأنهم ما راوا الضوابط التي تكلم فيها العلماء تكلم ذلك هو بلوغ الحجه بلوغ الحجه وزوال الجهل ومعرفه الادله والفهم ان هذا لابد ان انظري الى هذا الامر حتى اعرف هذا الانسان لابد من قيام الحجه عليه لذلك هل يكفي وصول الدليل له ام لابد ان يفهم الدليل لابد ان يفهم الدليل يعني قال خلاص أنا قلت الآية والحديث يكفي لا انتبه لابد كذلك من ان يفهم مصطت انا فلان وفلان وفلان كذلك انقي الحجه يمكن انا ما اعرف ان أقيم الحجه على ذلك الانسان الله عز وجل قال المسخة قول له قولا لئي لعله يتذكر أخشى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ونتبع أدعو لتسرديك الحكمة والمعروفة الحزن وأجاد لهم إيش بالتي هي أحسن لا لابد أن ننظر إلى هذا الجان ولذلك اسامه زيد لما كان في معركه وقال لباقي قال لما على بالسيف اسامه على ذلك العبد ذلك الإنسان قال اشهد أن لا إله الله صاحب اسامه زيد ما قتله اسامه اخذ السيف وقتله فلما نمى الخبر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقتلته بعد ان قال لا اله الا الله ايش قال اسامه قال خوفا من زيد قال اتخلصا وخوفا من السيف قال كيف بك اذا جاءت يعني قال قتلته بعد ان قال لا اله الا الله حتى اسامه قال ايتني الان اسلمت إنه ما كان يعرف دلوا يعرف كان يعني, يعني ينظر إلى شدة تقيع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لذلك قال من ألف أنه لا يكفر أحد لذنب من أهل قبلا لأن في هذا الزمن الذي تكلم فيه ابن أبي زيد القيرواني هاجت الفتن الخوارج يتكلمون، وأهل بدعة يتكلمون. وهذه يطعن في معاويه وهذه يطعن في ابو بكر وهذه يطعن في عمر وهذه يطعن في عثمان وهذه يطعن في علي وهذه يكفر الناس بذنب وهذه يكفر الناس ويخرجهم من شفاعه الرسول صلى الله عليه وسلم ولذلك واصل لك تاصيلا في بيان حقيقة الإيمان ثم بعد ذلك أرشدك ان يكون ذلك الإيمان بموافقه السنة من الرسول صلى الله عليه واله وسلم ثم قال وانه لا يكفر احد بذنب من أهل القبلة قال وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين هنا أبان لنا كذلك طيب لماذا ذكر الشهداء ذكر ليش حتى يبينك شيء من الغيبيات شيء من الغيبيات وأن هؤلاء شهد أحياء عند ربهم يرزقون هنا تكلم العلماء هل الحياة هنا حياة حقيقية أم مجازيه إيش هذه الحياة برزقية لكن هل هي الحياة حقيقيه هي حياة حقيقية طيب ويبين كذلك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنهم في اجواف الطير خط صح ولا لا والحديث ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولذلك تكلم حتى تنتبه أن هناك نجيبيات أنا نعتقد اعتقادنا أن ارواح الشهداء وأن شهداء أحياء في عند ربهم يرزقون وأن أرواح أهل السعادة ذاقية نعيمة إلى يوم يبعثون وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين. وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسالون يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة حتى بهذا الأمر لأن من الناس من ينكر ماذا؟ البعث ومنهم من ينكر أن في القدر عذاب ونعيم لذلك أتى لك بهذا الأمر لكي تؤمن بالغيبيات وأن هناك نعيم وأن هناك عذاب في في القبور قبله قبل يوم الدين وذلك اتى بهذا الامر حتى يرد على اولئك الذين ينكرون هذا الامر ولا يزال بعض الناس يقول قال افتح القبر ما ترى شيء ما ترى شيء يعني هو الان يظن ان الله عز وجل سيطلع على ذلك ولو اطلع الناس لو راى الناس يعني الناس خلاص كلها راوا العذاب لكن هذا الامر فيه ابتلاء وابتلاء لمن الانسان حينما الله عز وجل اخبره أن هناك ابتلاء أن هناك أمر من الغيبيات هل تؤمن به أم, أم, لا؟ أم لا تؤمن به قال التربط الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخره ظل الله الظالم يفعل الله ما يشاء والأدلة في هذا الجانب كثيرة منها مروره صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إيش؟ لأ انهما إنهما ليعذبان وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي أما الأول فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر لا يستبر وفي رواية لا يستتر من بوله جاءت روايات فيه لا يستنزه أو لا يستبر أو لا يستتر من, من بوله فهنا قال وما يعذبان في كبير، لأن من الأمور التي بعض الناس يتساهل فيها والله فلان تحمل والله أنا كأن فلان يتكلم عنك هذه نميمة فيه. غي ونميمة وأنت وانت تقول كيف فلان يا والله فلان انا سمعته عند عند المسؤول وانت أو فلان امشي أو والله فلان شفته ينظر لك نظره وانت واقف شفت فلان نظرك والله نظره والله أنا قلت هذا وراه شر وانت بعد ذلك يمكن هذا الإنسان واقف يتامل في شيء معين فتمشي وتجي وانت في قلبك شيء عليه فيكون هذا الإنسان مشى بالنميمة من حيث لا يدري قاصدا من غير قاصد اما الاخر لا يستر من بوله أو لا يستبرع من بوله فكل ذلك أنهم يتسالون في أمر من الأمور أما أنه لا يحافظ على عورته أو من ذاك الأمر يصلي وهو على وهو على نجاسته وبعض الناس يصيب الوسواس من اسم هذا الحديث تلاقي يعني تصت وحده تخيل مئة مرة تستنجي، مئة مرة مئة مرة تبقى ساعة فقط استنجا وتستبر وفلان يبقى داخل وطالع داخل وطالع الله عز وجل ما امرنا بهذا صلى وهذا الأمر ما لا يحصل يحصل أحياناً عند عندما يبدأ بإيش بالاستقامة فالشيطان أول كان مسيطر عليه ان يعصي الله يفعل ما يشاء يعصي الله عز وجل في أمر لكن من يبدأ يستقيم مو ياتين الشيطان ياتين باب الطاعة فيلبس عليه فيدخل عليه الوسواس حتى تده بعد ذلك أثقل ما عليه هو أن يصلي وأن يتوضا تلاقي أحيانا يترك النواف يترك السنة يترك الطاعات من كثر ما تأتيه الوساوس لذلك يعني هذا الإنسان أسرف الماء وضيع الوقت وأتى بأمر لم يأمر الله عز وجل به وكلف على نفسه ولذا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عمد إلى عذاب القبر يعني بي لنا أن المؤمن يأتي ياهو ياتيان ملكان فيسالان عن ماذا عن ربه وعن دينه وعن نبيه المؤمن يجب السؤال ربي الله ودين الاسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم لكن الكفر ماذا يقول ها ها لا ادري ولذلك شده هذا الامر الرسول صلى الله عليه وسلم حتى على ان نستعيذ من عذاب القبر من فتنة القبر متى نستعيد الصلاة التشهد فإذا يقول رسول الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فلا يستعذ بالله من اربع يقول اللهم اعوذ بكم عذاب جهنم ومن عذاب أيش القبر ومن فتنة المحي والمات ومن شر فتنة المسيح الدجال هنا اتى بالمؤلف يبين لك شيء من الغيبيات أنك تؤمن ذكر لك اول بداية بدايه لك الايمان يقع في قلبك ينطق بلسانك تعمل بجوارحه ثم بعد ذلك اخذ يتكلم عن الامور هي من صلب الايمان نسأل الله عز وجل ان يوفقنا لمن يحبه ويرضاه ويسدد وطانا الى رضاه صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه رزق الخير والسلام